إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم أ ج ر غير ممنون قل أ ئ ن ك م لتكفرون بالذي خلق ا ل أ ر ض في يومين وتجعلون له أ ن د ا د ا ذلك رب العالمين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 ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا أ ب ص ا ر ك م ولا جنودكم ولكن ظننتم أ ن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم ف أ ص ب ح ت م من الخاسرين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 لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا, نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الاسفلين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 لا ي س أ م ا ل إ ن س ا ن من د ع ا ء النابلسي خ ي ر و إ مسه ل ل ئ ن ن أ ذ ق ل ع ر و م الاسلاميه ن ه ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده لا الحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ